نعم الجلال الله يسعى الله نحن صورنا في عصر واحد حجل أسعى العقل نعم وما لله لله كلمة الحكيم خاصة لجلالنا وأنتم تعرفون أحطم هذا الهدل ذلك يبرر ويوه عندي وماذا أشياء يقول ذلكم أن الانتصام بين الدين والدولة صار أمرا نقضيا لا مرضنا لإحتجاج القدر على ذلك الله وإكنا يبقى أي شيء يبقى أي شيء ومعروف. في في في في الكفر ومعروف تنسل سمسانية مبينة بالعذار ثم يحجي بالطبع ثم عاصف انا بألكم بالنبي يحجي دفع بالكفر حتى يقرر الكفر للمنزل عمد الله ايش كذلك المسجين ايه الثلاثية ايه الثلاثية ذلكم الانتقام بين امرا لا مرد له ولا طائم عليه حتى الانكار ليه لك ان عليه ولا علي. ولا محيد عنه والله الكلمات يعني لو ان الخلوج حية قال الله قال اقل ما يقضب منه النساء بين غضبه الاشخاص وبين غضر وهذا كما أعطينا المسرد غالب للخير والله تقول انه انتشتبت هو دلالك السرع هو دلالك والمراد دلالك هو حكمه هو حكم هذا المستدر حكم والتي هي صورة سبب المسور تلك الاهاتف رجعنا فركم الله الحب سوف عن قول فعال الذي يحكم من الله ونجد حكم الكاثرون ونجد دلال من هذا الحكم نقول المراد بذلال القرأ هو حكم هذه المسألة والتي هي صورة ثانية حكم هذه الفعلة التي فعلها اليهود ما حكمها في شراء الله نحن استعرضنا هذه المسألة بتقصيم نمو بتقصيم نمو عن تلك الصورة التي فعلها اليهود والتي هي شرع الله الآراء والآراء وذكرنا ليس دليا واشدا وليس فترة واحدة وإنما الشريعة الإسلامية بمجموع أبل الله بجزئياتها لتقصيلياتها وبخواعدها الكلية كلها تدور على الحاكمية وعلى أن السجال الشرعي بغيه من الآراء ولا هو فلنسى تلك الآية هي النص الوحيد او هي الدليل الاوحى في العالم وانا الشريع كما قلنا بمجمعها تدون على ان ذلك تكون لا تشعر ولا تشعر وثلاثة معنى الوجه الثالث والأثير ولا تشعر معنى اذا كما خضرنا الحديث الذي يريد ان يكتفي ويقتصر في الاستدلال على كثرة الوحى الحكام بكل الآية ماذا نقول له سيقف وشعر ويقطع وثاء السريع كلها بمجموعة تدل على هذا القضية ولا نهله ورغم ذلك نقول أن الآية بمجردها هي نص قاطع في محل المحرز. ولكن لما قرأها من الشبهات ولما تميز بين القسم من اللجاجة ومن الجبل العقيم نقول صاردا أن الآية ليست نصا في محل مجاز. ما الذي يتوجب علينا إذا أردنا أن نصدر حكما ما في قلنا؟ هل الذي يتوجب علينا أن ننحي تائر الأدلة ونقصر على النظر في دليل الوحيد؟ هل هذا كلام نقوله يا قبل حباً على علمك؟ وإنما طاعدة وان طاعدة أجب سنة للتماع في, في النظر والمشاكل إلى نجوب جمع إيش؟ أطراس الأدلة نجوب جمع تائر النصوف التي تتحدث في, النظر في النظر. ثم نقص بعد ذلك بعد النظر والبحث والدراسة في جملة النصوص وفي جملة الأدلة نقرب الخطن الصحيح أما الاخطاء على يليه واحد فهذا سنته أهد البدع فهذا سنته البدع الذين يباعثون الاتباع الذين يباعثون الأخذ من الكتاب والسنة فيخفونا لا يقالكم ويدمرونا ما ما تخفونا هذه المسألة تكلم عنها كثيرا في, في كتابه النسيس من هذه السنة المهوية في غضل على وذكر ان الاهم ما يميز المبتدع في منهج المصافحة المظر والاستعمال انهم يضاعدون العديمة فيقضون ويضمرون ما هو فقهم ويقضون ويقضون ويقضون ويقضون ويقضون وفي هذا السابق في الاخرين والاتباع القاعدة الاولى التي يتبين ذلك مدى جلالة الشرع على ان الكفرة هنا وصل هي وجود الجمع بين أطراف الأديل الواردة من الأطراف الواحدة. وجود الجمع بين أطراف بين أطراف الأديل الواردة المتصلة. نجمع هذا المصوت الذي تحدث عن هذه أمثلة. هذا المصوت بعضها قاضي ويوضح بعضها باب. بعض. وما أجمل هنا كسر هنا. وما أفصل هنا قيد هنا. وما عمم هنا خفت هنا. وهكذا كله. هذه فائدة لي ما ريشها لكن خضما أنا عايز. أما الإكتفاء على نص واحد. فهذا تمكن ان يتدع ذلك نقول ان هذا النصر هو قطعين في محالينها ولكن من باب الفرد الجدلي لا بيء من باب الفرد الجدلي كنا ولو الشملة نرده الى باقي النسوس وضاقي الابيلة وهذه القاعدة ذكران صحتها عقيدة من السنة مصومها وقطائسها وقطائس وحطائف اهلاء رحيم الحمد وهذا الذين يجلسون على الكراسي في مجلس الإدارة في أصحاء النساء والأربعين في, في ذكرى للفتاوى الثانية السنة في السلفة فهم يجمعون بين المفوص الشرعية في مسألة واحدة يجمعون بين المفوص الشرعية من شر ما ثم قال ويربون الامتشابه الى المحطة فهذا بس لنحق حتى يصل ماذا يجمعون بين السير المصوف قال حتى يصلوا الى الحفظة المسهلة هذا امر راضح بخلال نشير الى مدى السبعة ماذا قالوا مباهدون للسبعة يحسنون يفركون قال بخلال كثير من الطوائف التي نتيت حظا مما يتقع بك فنظرت النصوف الشرعية بعين عوراء بمعنى عين أوراق نظروا بعين واحدة عين قاصرها قتل الجزء بالأدلة الثوالية وقرأتهم بكل قصبح ينظر المثالة بعينين عند عين واحدة بعين واحدة العين الاسلوهات بخواه ومتقدان وليسا هو أخذ الله بكلام الله أو بكلام رسوله إنه أخذ الله بكلام سحوالي وسوف لا أفي كلام سحاجة عند ظنهور الأسوليين هذا ما ورغم ذلك فالأثر وإن سلم وإن صحاتك ليس أبداً في موضوع النجاة وإن سلم أدير في موضوع يقول تنظرت النصوف الشرعية بعين عوراق تضلت لأضلت تضلت لأضلت وذلك كحال المعطلة والممثلة والقدرية والجدينة كثيراً أهل الاختراف والبداع في أن انهم اذا ارادوا ان يحضروا خبما ما في انهم ينظرون الى النصوص التي تضع حول هذه القضية ينظرون الى نظرة الحالية. بمعنى ينظرون الى تلك النصوص التي تخدمت تقررى سابقا في الدين وفي الدنيا. تماما عن النظر في الدين. حديثة حكمية لله ستين رجيبهم وذكرنا ان المسألة التصويرية فالمسألة كما تذكرون هي من ذا توحيد الرجوعية الذي لم يختلف فيه احده من البحر حتى من الشيخين يمنى التصوير انا طبعا هذه المسألة وان لا نكون مما يعني ان الاختلافة امر لا وان امر في كذلك هذه الطائرة صار عليها صفحة ذات هذه في في في في في في من في هذا في ذكري من ذكر أقول وأفسد سماط معه من ذل القامس الالف أو الفاء الخامس خذ القامس الجم بين أطراف الأدلة بين أطراف الأدلة وذلك بأن يرجع إلى القرآن كله وإلى حنكت كلها كلها على كله كليا فلما سائر مطوف الذي تلم في قضاياه صحيح وفَلَمَا سَائِرُ مَطَوَّفٌ الذي تَكْتَمُ في قَبِيْلٍ الحكمية الحكم غير ما نضعه في السحافة إلى غير يعني بغير كثيرة جدا وقد مرت معنا كلها أو أغلبها بأن يرجع إلى القرآن كله وإلى السنة كلها قبل تقرير أي تقيم أو مسألة قبل تقرير أي تقيم قبل أن يتقيم تطوف في الأخار وطنشط في المقولة لأن هذا رسول ما لا يجب نحش قبل تقرير اي حكمه او مسألة وان لا نضرب الله بعض الضعب ولا قاموا الضعب نضربون حساب الله بعض, حساب الله بعض وترتب على هذا الكلام المساكد اتهام الصريح واضح لكلام الله سبحانه وتعالى وان لا يحوى الحساب الضعب الذي لا يطيل الباطن الذي فكيف تكلم الله عز عن قريف الحكمية في مكان ما ويصف أصحاب الذين أقوانا في التحافظ إلى غير ما عنده الذي الكفر والقروج من الردة في الناجح لنطالقة ويحدث عنه على الناس في كيف تنفق معنا بل كيف يحكم الله سبحانه وتعالى على الذين يستجيبون للصراع في مسألة الثرائية الواحدة لا من عنده بسرق الأزوج وإن فاطمون إنكم في قضية فرعية وكيف يأتي في القوية التحافظ لقضية تحافظ، كلية من قبل العقيلة واجعلها كفر الله الله هذا القوم الفاسر اتهاب في كلام الله للسلام يقول وأن لا يجعل الله بعضه وبعض كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم ام من اجناله اتهاب من احنا نتعب الان ام صديع ما فلان السجع ما يشريه فمن شماتة السنة الزلاة أنهم يؤمنون بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله سبحانه وتعالى لا على مراد أمته، وكتلال الشيوخ يؤمنون بكل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على مراد أمته، وعلى مراد أهلهم وأراد وانهم لا يبعدون الشبع. ولا يؤمنون الباب يؤمنون الباب كلما كلما يؤمنون به إنما قال تعالى <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اصروا في سبيل عليكم ان تصدقوا كل شاء الأحجام الشرعية لجعلكوا في الدنيا متن واصروا في السنة. وعملوا. وكل ما اقول اليكم وبردكم وبلغه اليكم رسوله سمسكلا دون مضعيب ودون ربج للبعض وخبول للبعض كما قال تعالى والرواسقون في العلم يقولون امنا بي كل من عيد رسوله كله بعض كله اليسى من بعض هذا هو من بل من الاجتباع من في المصالحة بعيدة ومشيطة ومشيطة ومشيطة ومسرع على ذلك تشيطة منها هؤلاء المعطوة هو هذي في جلس هؤلاء اخذوا الضعف التي تتحدث في عن التنزيل يتنزل الله سبحانه تعالى عن لما هذا الله. الله سبحانه تعالى نساء ليس ولكنه في نفس الوقت اعرضه عن تلك النسوف. والأخرى ان يتمثلون على الأسماء تعالى عن أسمائي أسمائي أو اسماء الاسماء او اثبتوا بعضة اباتا من جسم وكذلك الخوالج والمعتدن نظروا نظرة, نظرة عوراق في مصوف شريع فأخذوا حسوف الوعيد وتركوا حسوف الوعيد ولن يخرقوا في حسوف الوعيد بينما هو قصر مطرج من الملة وبينما هو روء بجرع كذلك على المقيد منهم المجلد. اخذوا نصوف الوعدي وترك نصوف الوعيد وكذلك لم يتحركوا في نصوف الوعدي زين السحر واصل اليمان وزين كمال اليمان والسحر كذلك الغوافق تركوا النصوف الشرعية فياخذوا نصوف التي تتحدث عن الحضور والله والله والله والله السلام وجود تطريق بين احد والصحابة وطرق المفوح التي تثبت الافضلية من مولايات الصحابة الكرام وحمل المفوح التي اطلقها النبي عليه السلام على من ياتي من يبدي ويحرك حملوها على أصابيه الانتراض كذلك القضرية النفاة نظر الشريعة نظر الله تأخذ النفوف التي تثبت من عبد نشيئة ونراض وترك التي تثبت من عرادة العزي ونشيئته إنما هي من بعد نشيئة الثاني وقالوا ما كلته المشهورة لطلق البعال لعدم خلق حال الشباب إنما الأمر ونفوس على هذه النظرة على أوراق النبض البشري وعلى العكس منهم الجبرية نظر أيضا نظرة أوراق لأخذ المصروف التي تزلك أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وطرق التي تزلك العدي أحيانا وإراقة هذا الله أن سمت العباع لخلق في خطي يبني جمع بين الأمرين وكان الأمة يريد الوافق الوسط بمعناهات وحيح وليس الوسط ذلك المصطلح الذي غان عليه كثير منطربات في العاصر والشريف أصبحت الوسطية وأصبحت الاعتدال مع لمن المعالم التغنيع والمصطلح في دون الله وتحانى روحه وتعالى وكذلك تشير الأبواب كانت المتسرعة الاختلال الانسانين والمصطلح يباعدون بعض وحبونا وحبونا وحبونا وحبونا. فلو ربنا ان تضبط هذا الشلاب على مفؤلتنا لو وجدنا امرا عزيلا لو وجدنا ان هؤلاء الذين يقولون بالكفر الاظغار ليس ما همين مستمد ولو سلمنا بفقضي الا فقر ابن عبدالي قلنا سلمنا حتى لو سلمنا بانه في موضوعنا فاكدوا هذا الفقر وطارقوا وطارق في وطارق وطارق وطارق. الكنيسوس القصائية الصحيحة الصريحة لا دم لا إنسان ولا بيت حديث أنا أعلم أن تأخذ عطرا موقوفا وقطر كموقوف طبيعيا طبيعيا طبيعيا في الجنة من شئ موقوف من شئ موقوف من وهي الزنة الزنة للمتناطيات للمتناطيات وهي خضية عقلية خضية عقلية فالعقل يطلق لأنك لا عليك أن تجمع بين الأمور المتنافل وأن تقرق بين الأمور المختلسة فلو جمعك المتغالق مع المناسبة هل هذا من العقل شيء؟ ليس من العقل شيء؟ قبلاً عن ذا وليس من علمي شيء يكون شخص واحد مع نمر السجرة والمجلة داري سرحة المجلة أربعة يكون القاعدة السادسة عشر القاعدة سادسة عشر من القواعد الرد على المتاركين ورحب الجمع بين المتماثلات والتقريط بين المشكلة. فتجمع تجمع تجمع بين المقوصة التي تدور في مسألة واحدة حتى توجد تطمع تجمع بين الحلاحة المتماثلة وتعرف وتبحث عن حكم الله في ذلك الحلال حتى إذا جاء حالة مشابهة تبكت نفسي الحكم الذي أسقطه الله تعالى على مسئلتها طيب كما في قول تعالى اتكتبوا أحضارهم مردانا عبادا من ذي الله من قبل أن سعر اليهود في تلك الآيات في آيات البايدة عندما اتفجلوا التشميل والجلب والتشميع هذا السعر هو صورة وجزء من هذه آية قول تعالى اتكتبوا أحضارهم مردانا عبادا الله. وذكرنا كلام هذا العلم في تلك الآيات من الشرق الأكبر عبدالسليم قالت الجمع بين المستنافذات والتصريف بين المختلفات وهي خاصة العقل الصحيح خاصة العقل الصحيح وصفة الصفرة السليمة وعليها قامت أحكام الشرعي فالشيء يُعطى حكم نظيره فالشيء يُعطى حكمه نظيره بالله عليكم ما هذا العمل الذي كان نظير له في كتاب الله وفي شارك خير تختلف احد على ان الاستخدام وكان وشاكي نعمل اشباع عحمد النقلاء والمجردين وشاكي نعمل واحد وشاكي لا حكمه مضير لا انطورت بشيء جد حكمه مضيره سيكون ان التفريق للمتماسدات عدل المفروض ينكي وانتهنا بين المتماسدات فالشلق الورقاء حكمه مضيره وينفع عنه حكم المتالكين ينفع عنه حكم كريم فلو جاء أحد يقول لك أن المروض هناك كثمة أن تنتهي هذا المساعد لماذا لأنه تقرر في في أكثر من آيات في أكثر من موضع أن هذه السفقة هي من السفقة الجادة والسفقة الجادة والمساعدة الذي يمتلك صاحبين للجميع المروض بجيء من هذا فالشيء يقفى ثم قال ولا يجود العجل بحال المساعدة القديمة فتقرر به المساعدة ذلك تجمع بين المسلحة كمالا فاعلة مستجع وانحنا فلا وذلك كثيرا سبيل المثال الاشاء المقتردية اوالا صيرقوا بين الذات والصفات. رغم الصفات الفتصال عن الذات يجب علينا هنا ان يجمع بهذا المتماثلات اما هم صرقوا بين المتماثلات هذه واحدة الثانية انهم صرقوا بين فتصال الله بعضها بعض. فاذبت بعض الصفات. الفتصال لأي بعض. دعين اذا التطريق وفتصال الله كلها واحدة فيثبت شفات المعاني السابق ولكم السابق السابق وانا نقولها جدا تقول لي كالتناقضة لم يقع في اهل البيضات الطبيب والحبيب انما تكلم الراضي راضي الطوب اللي وضع بالطول التأويل في اثان في اثاني القربيب انما تكلم عن شفات السمعي والزرق وهي وهم من السابق التي نسبتها الاشعارة بعد ان قدر انهم فمن هذا إشكالات مسلين؟ ومن فمن هذا إشكالات بعد أن قرر البقاء قال وللمواحد هنا إشكالات المتزل يهودون عليه. أنا طبعاً مسلم لا يهودون شيء. ورأى إشكالات متزلة. ثم كنا ماذا قال تعرفون؟ قال وهي إشكالات وردود وحِيَّة عقلاء ولا نمر أن نفعلها. فلا إلى معافورك مع القول مع الذي وضعه بنفسه. ولكن المضوع في التناقض عندما اثبتت تلك الصفات السبب قال وهي الشلاف صحيحة ولا نملك ان نستعع ثم قال وإنما العمدة على النقض بالله عليك ما لك تناقض هنا تقول العمدة على النقض وانت نسيت تقلل اسمها الصفات ولم تثبت إلا سبع الصفات وغمان من اثباتهم لها فيه دخل وفيه ما فيه ايضا من هالتأويل لا ينسلم لهم تدوي بحركوا بين المتماكلات منركوا بين الذاكال Team category لكن咱عادوا مرة كانت ايها финباركا بين المتماكلات تفرقوا بين بعض الشسنتenos والضعاد ولاウtonاء و على عليه شائ uns وكدلك هنا القُّــوم للندجاء بين مين النشيء تفرقوا بين السوج 여러분 و... يقول ولا يجوز العز الغرف هو الم بين المتماكَتين أو يجمع بين المتتم ثم قال لكل من طرق بين مصمات بين او جمع بين مختلفين من تجعل المسلمين يكون في شبه من اليهود والنصارى وهم امام جثلاث المسلمات ومام جثلاث يوم مجلد. مجلد ومرة معنا كلام الشيخ في الجنة من المختلفات ثم قلنا في بين المختلفات والطفلية بين المتغزل. فجمع الشيخه بين مادة من يقول بين الربا وبين ايش الحكم بغير ماند الله وان يفسي العمد عليكم هل الاسلام من بالي واحد؟ نعم نعم. اين انتم المسال الذي بقى الذي بدأنا فيه الشيخ قال لا فرق بين ايش من الربا وبين الحكم بغير من الله اليس هذا من اخرح الصورة على الجمع بين المتخرفات فجمع بين الزم وبين السالة المسال وان هذا الفقينة رسول الله سنة الجمع. لا أقول أنه <ساعدة> الحقيقي إلا على قلوب كما قال نقول في تسان سميع نقول في نساء جلس 7 و 27 سواء فصحة السجسة وثلاثين نقول لن بغيب المسلم لن بغيب المسلم يقدر الله هذا من ذهن المسلم المكذرة سلام الله ورسوله قال فجميع ما قاله الله ورسوله يجب الإمان به جميع ليس ما تريد وليس ما ترد فليس لنا فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكتر ببعض وليس الاعتناء وليس, وليس الاعتناء بمراده لأحد المصرين دون الآخر لأولى من العجل ثم قد هذا الكلام قرى الرسل يخدم تكرافك فتتسارع ودائما وتهارب اليك ودائما تستديني ذاتك وكان المصطب الاخرى تقرر على تسمع من الاذب تتكلم عن الاذب لا ويذكر انها بنا موجود ثم ذلك كان هذا النصر موقوف وهي الموقوف ما امرتقى بالعرض المرخوع وهل موقف يوارف جدا الله يبحانه تعالى يقول لكم قال يوذكر عمر وتقولون قال كلكم لكم الله وتقولون قال يوذكر عمر ومن قال هذه نقولك يفن هدات بك الله يفن هدات بك يرد على أولئي الذي هي الذي لا تفطروا به وجعله تفاره متقريري جدعين هو يرد عليه طبعا أنه أبداً ما على, على لمعنى الفاسد الذي ضمه وكيمه يكون إنسانيا وليس بأسناءه يمرادي امام راد الشارع في احد المصريين دون الاخر باولى من العكس يبدو ذلك فربما كان المصري الذي وافقه يعتقد انه استدعى فيه مراد بدر فكذلك المصري الاخر الذي فاوضه يا مصري المصري الاول وافق والاخر هل ويحكم عمله عند انقراءه مع ولاد انا كذا في انا كذا الكتاب على انظر ماذا يقول لنا بس كلمه كده ماذا يقول هو ماذا يقول ماذا يقول الجماعه كده كلمه دماغنا أن ماذا سوف ياخذون نفس الحال الكلام عشان مين الذي وافقه والاولى المثل الذي حولوا بالقطيان يقول فاذا كان النصر الذي وفقه يعتقد انه تسبع مراد مراض الرسول فكذلك النصر الاخر الذي تأولك فيقون اصل مقصودك معرفة ما اراده الرسول بيتداريه في فيقون اصل مقصودك معرفة ما اراده الرسول OVER لابد ان يكون اصل مقصودك لابد ان يكون هدف بحث ومعرفة الحب معرفة مراد الخادر لا ان تقرر ان التقرر في مفروض. وما تقرر في عقباتك وما درجت أنشأت عليك هذا مخصول فاتح هذا الرامل شميل الرامل شميل بطبعيك بالاتجاعة لابد أن مع مصوصة بشيئات كان وبإنصاف مصوحة لا تتعامل معها بمساعة مالك في الحياة الثانية بمظرة مصبقة تريد أن تذبك مصبقة لا تريد أن تثبت مصبقة في نفسك وشتان بين الأمرين وشتان بين المنجاين ونذلك النسيجة تكتب هذا حسن وفاقات البلاد neden? Çünkü onlar intilgah ve intilgah. İntilgah intilgah mıdır? Ve intilgah ne çünkü bayanlarla birlikte geldiğimiz نهدد من رادينا وقفة شاية الدكتور الهيال وقفة شهر العالم الشهر من أفضل الشهر الذي علاها على مدارك الوسطى المطرسين من في أمار بشكل كثير منية جنماً وعملاً اميجاً وزيجية تعالي بشكل كثير من المساق وعياذاً بشكل كثير من المساق وعياذاً وليس ما نقرها بالتحريف والتحريف أو الإصطار المجاني كذلك نافذ من هذه إلى الإجزاء العالم المنسي الجاني للحرم كرح الصفيع المسلي أن يخضف هذه التي يعتمدها هي المقرصة وعطيئة أي من المسل لي من الله وهي المعادلة التي إن اعتراضها والإصطار المجاني لا ذلك هناك أمور كثيرة من الأمور التي علينا أن نتحدث عنها. قول نرجع. على. وقلنا نتحدث عن الوضع الحالي عن وجه التحدي. كل من أم، منا كم ساعة؟ أحدث في كلية، في عن وكل من إبراهيم الأداب، صرف ومعرفة حكم هذه الأداب أو هذه السفة أو هذه الحالة او الشألة التي ترغب بتقديمها لجوز المدين من حكم هذه الحالة؟ لو قرّبنا من هذا النص القرآن الكريم أيضاً وقاص وسالم. استرى هنا كما هو كويس يعني طبعا قاعدين احنا لقينا بعض يعني أنا هنا اجتماع اتفاق المناخ في التكيلات وكنا احنا قررنا اخذ الخطوه ان نبدا احنا حوالي في المرحله الاولى في ده الان يقوم جمع فائض مخصوص جمع قرارات طريقة قاعدة طريقة خدمة الناس قاعدة عقلية عقله صحيح والنظر صحيح صحيح صورات هنا فبصمم منهج السلوك الجماعي لا يخلو من نظرة نظرة سائلة نظرة طريقة دراسة أول لا يخلو من نظرة نظرة سائلة نظرة من نظرة من نظرة نظرة سائلة من من فيباعضون الاتفاع ويباعضونك من أكل مكتابي مثلنا بعض المصروف التي في زعيم سراسك اهو اهو اهو اهو اللي يمكنكم فيها مثلت ويترطون البعض الاخر وتكملنا لأن هذا العمل مقرر عند حصول المستدعى حظيم الحديث عند الوعيدية وعند الاشياء المستدنى منصراري وذلك وعند الراسبة كذلك وعند الصغرية كذلك وعند التسجنية كذلك وعند التسجنية والمواصلة والمشارات والمسجرات والمسجرات وما من مكتبع لقعة المدعة إلا ونهو أفضل وخيط تلك القاعدة لذلك عندما أخذ بعض المسلوثي وتركت بعض القاعدة وقلنا أن تلك القاعدة مشيطة من قبطة قاعدة القاعدة وبعدها وهي وجود الجمع بين المتماسلة الفرق بين النوم الثالثة ويقار في العقل السليم فالعقل السليم عن شرط مقرداني هذه المسالة قبل أن ترشد في المسالة البيع لابد ان تنظر ان تلك المسالة شبيهات اخرى قراراتها الشبيعة وذكع فيها حكم الناس فاذا وجدت فتعلمك به الشكم من تلك المسالة الجديدة عليك فكما قال صاحب من قال الشيء حكم جوع فرثي حكمه مضير ويمفع لي الشي حكمه جرد جوع فرثي حكمه مضير ويمفع لي حكمه مضيف. وكما قال الرجل ما من استجعه وقع في البعات إلا وعلهم مصير منتشلال تلك القائدة فالمستجعه على اختلاف وأسمعه جمع وضيئنا ومع وضيئنا جمع وضيئنا ان وطرقوا بين other news for sure قال السكين الزيدات التي جمعوا بين المسUSTIN فجمعوا بين 36 وبين 5 المس vein الهاب هنا بين المش brut нов Förster المجلى بين المس எuldade لان المحلوق فيodorت��icious فجمعوا بين server كذلك بين nuestro بين العروب تطرقوا بين ذات الله تعالى أو بين الزمد والصالة المعروفة عندما عن ذات بل أجل من ذلك الأمر أنهم تفرقوا بين بعض الستاتي والبعض على خلال الوعيدية جمعوا بين الزمد والكفر وحتم الاثنين حفماً وحياً هو الكفري الكفري كما نجحنه وكذلك على المرجاء المرجاء ماذا قالوا جمعوا أيضاً بين الزمد وبين وقف وجعل كلهما، جعل كلهما معطيا لا يخرج شيئا ولا يخرج ما أعاد من المال، والوقف ونوقف الحين ونقطع هذا السمة. بين الجمل وبين المكان المكسف الجمل لا يخرج صاحبه أبدا عن ذيل الإسلام. أما الشيء المكسف فهو النبي يخرج عد فأرسلنا بسم الله وفكري ورث ورجعنا إلى الأم، ذلك الحين. وقرنا كلامه بين الربا جمع زين الربة وزين الحطم بغير ما نقول الله قال بموقف الشلامي لا فرق بين اكل الربة وزين الحطم بغير لكن هنا هم معصير لكن هنا معصير وفرق ومشاسر فجمع الشيء جمع لأيمكنها كبيرة ولأيمكنها منك وغينا الشعير المتفوق هذا لا يجب أبدا إلا على أصول المجاه أو على أصول الطوارئ حينئذ هما جمعوا بينهم وبين أمور الطوارئ جمعوا بينهما على أساس الكوف والنجاه جمعوا بينهما على أساس الزم والمقص والقيس والوسط والرأي السنة في الجماعة تفرقوا بين الزم الذي لا يكون بالعذري بمهما عضو بمهما عظم يقوم فيه على الكتاب وعلى على كثير من الأفعال وإن كانت كل نظر مجابة صغيرة بالكفري بالكفوز نجيل مصر طبعا عن فتون حتى شريعه نجيل مصر نجيل مصر نجيل مصر رجع مصر مصر مصر مصر مصر نجيل مصر نجيل متسوية ولم يتلاقي. هذا كلام الذي يجمع ويذهب ويخفي وينظر. كله والله متسوية ولم يتلاقي. حتى تجيبة مفارق الجرباني. كستان بين الحالتين. فإن كل جمع صم الجرباني. كستان بين الرلا وبين. كم بين الله؟ كستان بين الزبيدي وبين الله. والله متسوية ولم حتى تجيبة مفارق الجرباني. شتال بين الحالتين جمعاً ثم الضداني يكسن عبد الله على عطول جمع الصوارف وعلم النوشياء. نظاهر على كل من عطول النوشياء. نفق الحكم الضوء على ذلك يحفظ ذكرنا كذلك كلام الشيء الثانسية التي كلام رحمه الله النسيس في وجوه من يكون اهتمامه المسلم بمعارفة مراد الشلم. سلوان كان عرب المراد يوافقه او يخارفه. فذلك نجوه ان لا المسلم باهتمامه ودعه ودعه ودعه يجي الى المص الذي يوافقه لو عن المص الاخر الذي تخارف هذا من الطرشين والطرشين في دون الله. سلوانة ودعه لانه سلوانة في البيت. فيجب ان يكون قصد مقصوده معارفة مراد الشلم. ولا ينطلب في بحثي ذكرة من خطاقة نحاول الانتظام لا الادلة التي توقف هذه الطاقة غير نقول اذا انزلنا هذه القواعد على مسؤولة الحقيقية فهذا النظر ما اللي بنحثي بهذه الطاقة هذا النص هو وحده في ذكرة قضية العصارية التي يقرر واصل الصحيب واصل المن هل هذا هو مصر وحدات السلام الله؟ فنحن بكرنا من اول هذا الرقم ونحن الآن تشتريت حسين وثلاثين بكرنا النسيحة المسألة وصلت الله وحده بكرنا نسيحة المسألة من قص التوتيب ومن قص التوتيب وهي الوراق هي العمل من كلمة السلام لكن هم نجيب السلام أن يكون عمر ملعب وذكرنا الله الله. من جلّ من وذكرنا شهادتهن فلم يشهد لا إله الله محمد رسوله وكذلك ذكرنا من جلّ الحكيمين و تحيدهم بالله ومن جلّ الحكيمين ما توكيله على صراط سفاه من, التوتيب من, التوتيب من التوتيب. وذكرنا أن الحب بغير في كل أهل الديانات يمضون من خطر وبحر ومضون من وأن تلك القرآنية أجيان يراد لها أن تحلوا محلقين الإسلام وذكرنا كذلك ان الحكم دغير ما انه هما مناقضة وواضحة لمجمولة وانها مناقضة واضحة الذي لم يعرف عن من منزف كما قال صاحب وقتل احيز صحرية لم يعرف منصائفة الوزاع فيه. حتى جلاثة كان في طنيقة نفسيح ويصريك رضوبي. كلام عن العلم في ذلك هذه المسالة كذلك فتربنا ان الحكم دغير ما انهما مناقضة واضحة الاسمائي وثيب الاسمائي من قريات اوجه. كذلك ان الحكم دغير ما انهما مناقضة و من عدة جوجه وتوصيل الولوية ثم ختمنا هذا الجزئية لأنه هنا قضاء واضحة بالنسبة لك فهذه يقول عاقل او يجدعي هزاي انها لك خصف اثباتي قطم هذه المسألة في الولايات السلام على هذا مصر في احاكم ما بعده احاكم احاكم ما بعده كلاعب يتلاعب بالنسبة لك فهذه يعمل الانسان ورغاه عن كل تلك اما فوق المقررات في الكتاب ده ثم ابعث بحث اقرن به واثر كل كل كده في القضايا كذلك وكما جملة من الاقتصاديه لا تحت الرقم قرريه نفسيه نكرنا لا واضحة ان المخصوص يدد فيها المولى صلى الله عليه على اين كل من مارث التشريع ولو في جسدية بسرعة ولو حتى لو كان هذا المسلحة مسلحة هذا الرجل الذي مارث التشريع فما حكمه في دين الناس جاسب كتب الله على كلهم شبكة فرعوا بل هناك قوة مثلا الله بي كثير في جل في بيك الآية أكفت في من قوة هذا النجوم أكفت بكثير من قوة هذا النجوم ولا قوم لن يستثلون ولم يحرقون كما في قوله تعالى وإما تعطمون إنكم لم يسرقون فقارن بين آية الحالة وفيك الآية وبين كالي يهود الذين أعرضوا عن كساب الله وعن شرعه في إثبات وفي أذقى وأضع مكانه حتى آخر من جد وثياء والتحليل وذين هؤلاء الذين قال فينفعون إن قطعون إنكم تمشرون من هذه المسألة فرأي بقى ينظر في هذا الكلام فخرج ظهور في تلك الآيات الآيات المذرة أشد وأقوى في كثير من آيات المثل مرة معنا حكم الله سبحانه فيها في تجري فاعليه وإن كان ألف في كما قال الشيخ سفر بعد ذكر تلك الآية يقول فهل يبقى بعد ذلك مجال لشكه الخلق؟ أه... اتباع تلك على المدينة المستعون غير اولاد في قضية المقضاء القرائية والمقضاء التجليلية وليست منقضاء التجليلية من قضية الشيح وليست المحرمات الاستقراض كيف يبغى وردنا الى غير ذلك في الامور التي تستمع فيها الحديثة ونحن فتنا في مرحب كل فتان وخامل اكتاز مليون في السماح للجاء أن يسمع الله عليهم من صلوا على خلقهم في كل ثلاث وثلاثون من جمل الكتاب وفصلنا في لكم شائع الرويات أن في تلك السماح في شرويات أن كما مر من على انهم صلحو واجتمعوا وأحدثوا وجعلوا وصلوا صلحو وأحدثوا وجعلوا واجتمعوا وصلوا كل هذه الأمور ظاهرة ووضحة لأن الحاولاء استبدلوا رب الحكم الآخر وضعوه من عند أرأيهم وعند أرأيهم ذلك قال المتحير أنت لن نر معنا بذب يجاب السجاري صلتها خامسة حد أن ذلك المرار الذي تقرر الله صلى الله عليه وسلم هو السجار لأن السجار لا يرى الثالثيث معه وهي الثالثيث معه المحقين أنه نعكودنا عليه بشمعه بعد ذلك، قال نزلت هذه الآيات يكن ذات المتارعين في الأسفل ويقارجين عن طواب الله ورسوله المخاطرين قارى أول وأهل أول لكثير نوضح لنا النص الذي مخصر من الله لمجنة حتى نعرف أن ذلك النص في كتاب الله سواءً فوجدت هذه الآية عندما فوجد هذه الآية هو خطر مخصر وخطر للم فكيف نقصد في إزباة الحطن الرأيه على هذه الآية وحدها؟ وإن كانت الآية نص مخاطر في محل المزع ولكن نحن نقول هذا الكلام من بادي القرض الزجل مع المخاطرين لما اعترها من شباب وقال لأ ولو كلمنا لأن ملايه مخيملة ما الذي يجب علينا يجب علينا النجمة السرير المطول حتى ننظر مشتريعة في تلك المسألة نظرة كلية وليس نظرة أوراق بطرة قال نجرة أوراق الكاميرات المساورين في كل شارجين على صوت الله الرسول المقدمين قارى على شرائع الله عز جب قال وكان حد بدلوا ماذا قال؟ لذلك قد بدلوا كتاب الله الذي يأذينه من, من الامر الدرجة من محفظوا منهم فحرقوه وفرحوا ما بينهم على الجنس مية جلبة والتحميل على حفاظهم مقلبين وما حكم الاستجار في دون الله كسره اكبر الى مناجع الى مناجع لأن العلم المحقق فكذا جمعنا الوجب اثير انه عليه بجنس اجرم بقيت اقول عاقب ان الكسر المنطور في هذا هو الكسر ومعنى هذا كلامه اولا انه رمي لكتاب الله ولكلامه بالتناقض فالله افضل يحكم على هذا الصفر ان الاسداد يحكم عليه في موضع اخر بالكفر والشرك الادبر ثم هاته هنا كتاب الموضع يحكم عليه بالكتاب الرجل محمى الله تناقض يتنزل عن كلام الغسر يستطر عن كلام رب الله وهذا لازم قوله ولا احد يجادل الا من يكتب في جديه الله سجمه فتناقض لأباهه اوه خلاص جالس القضية خلايا أنا خلنا حتى الشركة مظلمة وإنا نظمنا منكم بس تدار الشيء على السمية يكون مظلم يعني نحن نقول مسألة خلايا حتى الله جالس يصير مظلمة بس القضية مادية تدار شوية روماتيكية تكون يكون مظلمة ونحكي موضوع قبل يكون سواي دول وراثة الجد الجد جملة وراثة يرد المستاذ المستاذ جملة يرد والإجماع يرد كذلك كما سنتحدث الواجه الأخير يرد بأثر منظمة الثانة الذي تفضله يذكرون كذلك ابن شفير الله يرد يعود مرة الأمر الآخر حبيب عن تلك الآيات الجانب. في الآخر تكثير يتاوم عن تلك الآيات وهذه عند المناطق الذي تحرم الله هو الاسجلال. هو الاسجلال والتقنية لحكم الله. من اقول انجر